Bismillahi Rahmanir rahmani r-Rahim. Al-Rahman. Alm al-Qur'an. Khalaq al-insan. Almahu al-Bayan.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 كل يوم هو في شأن، فبأي آل إربك ما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آل إربك تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فأنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان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 إِرَبَّكُمَا تُكَذِّبَانَ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 متكيئين على فرش بطائنا من استبراق وجن الجننتين دان فبأي آل ربك ما تكذبان فيهن نقاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟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 فبأي آل إربك ما تكذبان فيه ما عينان الضاختان فبأي آل إربك تكذبان Fihi ma fakehatu wa nakhlu wa rumman, fa bai alaa i rabku إربك ما تكذبان حورم قصورات في الخيام فبأي آلاء إربك ما تكذبان لم يطمثهن إنس لهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان